الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله لشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهبب الله فلا مضل له ومن يهبب فلا حاليا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفته وخيرته في قلبه الله على حين تدرك من غسل وانقنات من السبل فأدى من الضلالة وبصر من العمى وعشر من الغي وأقام الحجة وقطع العلم والمعاريث وصل الله عليه وعلى آله وصحابته أن اكتفى أثره وسلك سبيلهم واتبع حضره إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الناظر المتأملة لواقع المسلمين اليوم في شتى مناحي الحياة، يجد أن هناك قصورا ينتاب جوانب هذه الحياة، فأمة الإسلام اليوم تعيش فساداً في التصورات والأحكام، كما تعيش فساداً في المبادئ والقيم، كما تعيش فساداً في الأنظمة والقوانين كما تعيش فسادا في الشرائع والمناهج كما تعيش فسادا في الأعراف والتقليل إنه فساد دخل في كل شعب الحياة عالم فقد العقيدة كما فقد النظام عالم يتطلع إلى حال غير حاله ويتهيه للهدم ثم التناء إنه عالم يحق فيه قول قادل أمتي التي بين الأمم منبر للسيس أو القلم أتلقاتي وقرطي مطرق خجلا من أمسك المنصرم أمتي صنم من مجته لم يكن يحمل قبر صنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكون راعي عدو الغلم ربوا معتصماهم طلق ملأ أكواه الصبايا ليستمث لامثت أسماعهم لكنها لم تلام نقوة المعتصم إن العقيدة الإسلامية كما بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم حية صافية في فكر المسلمين وعقوله بل رشيتهم العقائد الفاسدة وانحرفت به في بيداج الخلال الحكم الإسلامي قصية عن ريالة الحياة وتوجه واستذل الناس هذا الأمر بقوانين من الشرق والغرب، تحاكم إليها وأذعن إليها، ومنحوها الولاء والطاعة. إعلامنا وسيلة لنشر المدون والخلاعة والفسق والخدوع. ما بين أغنيات مادنة وموسيقى خليعة وصورة صادقة. كل ذلك. دعوة للتحلل والانخلال مناهج التعليم تخرج شبابا هازلا بعيدا عن عقيدته وقيمه فلم يعد الإسلام هو الذي يوجه مناهج التعليم في جوانبه بل حصة الدين شخص مجتدأ تعالج جوانب في الاعتقاد وجوانب في شعار التعبد وجوانب من سيرة صلى الله عليه وسلم إلا أنها لم تصق صيارة كرية تنبسق منها سائر الجنوب والمعارف وحينما انتقل وحينما انتقل انتقل السبتة الدعوة المسمومة التي نشأت تأثر عن الصراع الذي حدث في أوروبا بين التنسة والعلماء وجاءت المقولة المعروفة بأن الدين أفيون الشعوب انتقل هذا التصام إلى بلاد المسلمين وحاولوا أن يعكسوا هذا الخصام فيما يسمى برجال الدين فوجل الدين عندهم من اتدى جربابا وكور عمامة على رأسه وأزل زؤابة بين كتفيه واحتمل العصا وحفظ الحواشي والمثون وكل من اتدى بانطالة وربط, وربط رباطا في عنقه فذلك هو الأفندي الذي لا يعرف شيئا عن الدين ولا يأكله أن يتسلم فيه تقوم أسساته على الربا أعلم فيه الحرب على الله ورسوله وسائل الحياة الاجتماعية بما يسودها من قيم وأعراف هي تحللة كالتحلل الذي غشي التصور وغشي الفكر والحكام مطية لغيرهم بتحقيق مآرب أعداء الإسلام هذا واقع يحق فيه قول القائل نائم أنت والضياء تعود ومضبر بك ركون البليد كيف توقف على الفراش وقد عاتك صلال في جانبك ودود أيها القائم النقوم تنبه فقبيح يوم اقتراب الرقود ستنة ودعت وأقرأ غار ذقت من حسنها البناء المشيد والمناحات في الثيار تعالى ولها أسادة الرواب تميد وديار الإسلام أضحت مزادا كل شار سما يشاء يزيد ناصريون نصرهم أين ول يوم داتت على الجباه اليهود عفلقيون العراق جراح يتلوى من عنقهن الرشيد ودمش من النصيرية رعناء ضجة سهولها والنجود حافظ الكفر صاحب الأمر فيها حيث مروان غيبته البحود وبعمان هاشمي دعي لا يباريه في العقوق يزيد وخط القائل الجبان إلى القدس تواطيع على ذل أمتي وشهود رب دار القبس قتيلة والريالات أبشر والنقود وخسات من عريها تتلوى وحرير الزيابنة والبرود يبن جلون قر عينا ففي المغرب طاغ يمضي بها ما يريد فشباب الإسلام في عهده المرب شريد هذا وهذا فريد، وتقول السيان عنه إمام وفي تقاه تشير ليكم بعد كل هذا إمام فلإبليس يستحب السجود والحبيب البغيد في الطعن بالقرآن يهدي وللحديث العقيد فتية الدين لشتاء المآزي في فؤاد زماجنا ووعود حين بدلكم الجهاد نقوطا دلت عجابهم ودلت المسوع إن هذا واجع مؤلم ولكن جعل الله سبحانه وتعالى سنن في المجتمعات كما جعل سنن في الكون وسنن الله في الكون قد تتخلق أحيانا بالخوارف والمعجزاء ولكن سننه سبحانه في المجتمعات لا تتخلق أبدا بل هي تجري على ثمن قلب ويستوي في هذه السنن الكافر والمؤمن في الأحل بها ولقد كان الله سبحانه وتعالى آدم على أن من غير جهود البشر بجنود التي لا يعلم أين ذهب سبحانه، ولكن أراد سبحانه وتعالى أن ينهب هذا الدين بعد أن سمح له الواقع وتضاءل في جانب الحياة أن ينهب وأن يقوم على سواعد البشر. وجبره وقد بشرنا الله سبحانه وتعالى كما بشرنا رسوله الكريم أن الغلبة والظهور لهذا الدين في واقع الحال هو الذي أرتل رسوله بالهدى ودين الحق ليضطره على الدين كله وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان تدور الثورة من ملك عارب الى ملك الجبري انه ستقوم خلافا على نهاج النبوذ وان هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكحر كما ثبت ايضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى لي الأرض يعني ضمها وجمعها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا وثبت عنه أيضا حينما سئل عن أول المدينتين تفتح مدينة قسطنطين ومدينة روميا التي تعرف بروم اليوم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدينة قسطنطين هي التي ستفتح أولا وقد فتحت على يد الفاتح الإسلامي محمد الفاتح فهذه كلها بشائر لعودة الدين وظهوره وقيامه في واقع الحياة ولكن كما قلت اقتضت حكمته السبحانة أن يقوم هذا الدين على جبد البشر وأن يكون هذا الجبد جهدا جماعيا لا جهدا تربية وذلك لمسوياء التثيرة لأن العمل لإعادة الإسلام في أي, في أي مجتمع من المجتمعات لا بد أن يكون عملا جماعيا تتضافر عليه الجهود، تلتحم فيه الصفوف تتكافر فيه الأيض وقد اكترنا ضمير الجمع في القرآن والسنة بالعزائم على فعل الخير ودعوة الحق يا أيها الذين آمنوا كنتم خير أمة ولتقم منكم أمة كل هذه الطماغر في الجمع إنما تدل وتقاطب المؤمنين في كيان الأمة الواحدة كذلك إن المؤمنين في حكم الإسلام ليسوا أقرادا منفصلين عن بعض المضح فهم جماعة مختلفة ذات شخصية متميزة فمن القضعين أن يتبع لقاء القلوب والفكر لقاء الدعوة والمشاركة في أعبائها لتبنيع رسالة الله سبحانه وتعالى ومن مسويغاته أيضا أن التعاون على العمل وسيلة لا يتم مواجب الدعوة إنا به ولا يقوى المؤمن وحده على مجابه لفيامات الكفر والإلحاب وحده فهو الذي يسبح ضد الموج العادي. والتيارات العادية. فلا فلابد له من أن يعيش في خيان في جضار أمة واحدة فيقاوم هذا المد الجائد ثم إن اجتماع أهل الكفر على اقتلاف مللهم وتباين مذاهبهم وآرائهم إنما يلتقون ويجتمعون في كيدهم بهذا الدين وفي عدالهم له فمن أحرى من الأحرى ومن باب أولى أن يجتمع أهل الإنمان إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مصوص ومن المسوغات أيضا أنه هكذا كانت السنة العملية التي اتدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته مبارسة فيما حينما دع ناس ألف مجموعة ورباهم على التوتيب الخالص والمنهاج الشام ثم قاض بهم المعرة بين الحق والغاو ومن هنا يقول الأستاذ سيد صف رحمه الله إنه ابتداء يجب أن نوجه الشرص لأن نطيم القاعدة الصلبة من المؤمنين القلوة الذين تضحرهم المحنة فيثبتون عليها والعناء في بفرضيتهم قربية إيمانية عميقة مع الحذر الشديد من التوسع القطي قبل الاغنئنان إلى قيام هذه القاعدة الواعية المستميرة إذا فهناك مسوئات تفرضها ضرورة الواحد وضرورة التحدي المعاصر وهنالك مسوغات شرعية من دلائل الكتاب والسنة، والعمل الجماعي بهذا طرعة الإسلام وأمرت الضرورة العملية، ولا يقوم كيان المسلمين إلا يتم عبر هذا الجهد الجماعي. يقول سيف الإسلام سيمير رحمه الله. تفسير قوله ولم جاء بذل البعيل وأنا بذل زعيم أما لقب الزعيم فإنه مثل لقب الكثيل والقديل والرمي فمن تكفل بأمر قائمة فإنه يقال هو زعيم فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك وإن كان شرفا كان مذموما على ذلك وأما الرحم فإنه رأس قائمة التي تحذر أي تصير حجفا فإن كانوا مستمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة والأنصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فإن الله ورسوله أمر للجماعة والإفتلاف ونهي عن استفرقة والإفتلاف ويقول كميذه الحافظ في لتفسير قوله قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال قال الكراء ومن اتبعني معصوص على الضمير في أدعو يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا هو قول الثلبي وفسر ابن القيم أيضا قول الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون تسير قال الريبيون هنا الجماعات بمقناعهم تسير إذا فهذه بعض الشواهد الشرعية إضافة إلى ما تقدم من دلائل الواقعية الملجة لقيام العمل الجماعي. وأما إذا أردنا أن نذكر بعض الشواهد العملية من هذه السلف الصالح فإننا نجد أن كثيرا من السلف يقال عنه أن الواعد منهم نصب إماماً للعام. فذكر عن الإمام أحمد أنه نصب إماما من وعن الأوزاع أنه كان رجل عامة وكذلك أبو إسحاق القزايا وهؤلاء حينما كانوا يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كانوا يقومون ومعهم جماعة من أصحابه يعينوهم على هذا الواجب فذكر أن هشام بن كان يأمر بالمعروف في رجال معه وقال الإمام الذهبي عن عبد الرحمن بن محمد البغداد له أتباع وأصحاب يقومون معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقومون معه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي قال في زماننا أبا بكر من الأقتالي في أيام القائم إذا نهض الإنسان مُنْكَب استتبع نهض معه معه مشايخ لا يقولون إلا من صنعة أيديش. وقديما تكلم العلماء في قيام جماعات العمل بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعرف بالحسبة وبيّنوا أن قيام هذه الجماعات قديما لا يشط لا يشطرط فيها ابن الوالي أي الحاج. وبين الإمام المؤذالي هذا الأمر أحسن بيان قال قد شرط قوم هذا الشرط ولم يفزئ للآحاد المرعية الحسبة كيف يعني الأمر بالمعروف النعم وهذا اشتراف الفاتح فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منترى فسكت عليه فهو عاطم إذ يجب نهله أينما رآها على العلوم فالتحسس بشرط التفويض من الإمام تحكم الله أفضل وقال استمرار عدات الثلاثة على الولاد على الحسبة على الولاد قابل لإجماعهم على التغناء عن التخوير بل كل من أمر بمعروف بل كل يغمر بمعروف فإن كان الوالي راضيا به فداد وإن كان صاطقا له فتصطب له منكر يجب الإنكار عليه فكيف يحتاج للاإذنه في الإنكار عليه هذا بالنسبة لأوضاع كان الإمام فيها إمام مسلمين. وقد انعقدت له بيعة شرعية فيقولون حتى بحالة وجود إمام المسلمين لا يشترض عند القيام بواجب الأمر بالمعروف عن المنفر والدعوة إلى الله والنصح وتدى وتدى لا يشترض فيه إذن الإمام فإذا من باب أولى أن تقوم جماعات اليوم وهذه الجماعات بالطبع لا تحتاج إلى أن تأخذ هذا الإمام لأن الإمام هو من أكبر المنكرات الموجودة على الساعة هذا فيما يتعلق بالشواهد الشرعية والواقعية على ضرورة العمل الجماعي هنا ثلاث مصطلحات مصطلح الجماعة التي جاء ذكرها في الأحالي من فارق الجماعة تقيد شفر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وإبطال الله وإقرامه وعليكم الجماعة ويأتي أيضا مصطلح الطائفة الظاهرة لا تزال طائفة من همتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من قذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك. ويأتي مصطلح الفرقة النادية هذه ثلاثة الصلاحات تدور كثيرا هديما وحديثا وكثير من المداري والطوائف والنحل والفرة تدعي أنها الجماعة المسلمة وتدعي أنها الطائفة المنصورة وتدعي أنها الفرقة المعجية فالكل يدعي وصلا ليلى وليلى لا تضر لهم بذلك فنريد أن نتوقف قليلا في دلالة هذه المصطلحات. كلمة الجماعة التي جاءت في الأحاديث جاءت معرفة بأل العهدي يعني الجماعة المعهولة وتسبع الإمام الشاطبي رحمه الله كتابه الاعتصام أقوال أهل السنح في معنى الجماعة الوارد ذكرها في الأحاديث وخلص إلى أن نسمة خمسة أقوال في معنى هذه الجماعة المعنى الأول أنها استواء الأعظم المعنى الثاني أنها جماعة أهل الإسلام في مقابل أهل الكفر المعنى الثالث أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وبايعوه بيعة الشرعية يقيم فيه الحدود ويشد الثغور ويحلو بيضة والمعنى الرابع أنها جماعة أهل الإجتهاد المتهدين من العلماء والمعنى الخامس هي أنهم جماعة الصحابة لأن من العذاب كانت خلق الشاطبي إلى هذه الأقوال قامت في تفسير الجماعة الوالي ذكرها في الأحال فبالطبع لا يمكن أن نفسق أن أي جماعة من الجماعات الموجودة في الساعة اليوم من استبليغ إلى تحرير إلى أنصار صنة إلى أقوام مسلمين إلى سلفية إلى غيره لا يمكن النصف جماعة من هذه الجماعات بأنها هي الجماعة المسلمة التي ورد ذكرها في الحديث. فالجماعة المسلمة لها معناية. جماعة مسلمة باعتبار المكان وهي التي تبايع إماما. يفساره المسلمون وفق موافقات إسلامية وسنعقل تبو بيع الأرعية بإختيارهم ولضاهم ويصير مكين الله فتصبح هذه الخلافة الإسلامية وتصبح هذه الجماعة وهذه الدولة وهذه الخلافة هي الجماعة المسلمة إذا لم تقم هذه يصبح للجماعة معنى آخر وهي عبارة عن مجموعة تصورات وأفكار يلتقي عليها الناس. هذه الأفتار والتطورات يمكن أن يتفق عليها في إطار منهاج أهل السنة والجماعة هذا الشان، فكل من كان مطفقا بهذه الستفق مؤمنا بهذا المنهج متبعا له شموله والسعاب فهو من جماعة المسلمين أو من الجماعة المسلم فعلى هذا تكون كل الجماعات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهي محتفية في إطاره للسنة على الفصول والكليات فهي من جماعة المسلمين. فأمطار السنة من جماعة المسلمين، الإخوان من جماعة المسلمين، التبليغ من جماعة المسلمين، التحرير من جماعة المسلمين، الثلاثية من جماعة المسلمين، كلها في إطار جماعة المسلمين. لأنها على للحصول والفلية ولكن داخل إطار جماعة المسلمين تتفاوت هذه الجماعات في عطائها وبلائها وجهادها تتفاوت في فهمها شمولا ومحبوديا هذا التفاوت في داخل هذا الإطار كما كان الصحابة في داخل الإطار واحد يتفاوتون في القبض والعلم والمكتبة والجهاد فمنهم السابع بالخيرات، منهم الطائر المحلق، منهم الريح المرسلة وهكذا يتفاوتون في بلائهم وعطائهم ولكنهم في إطار هذه الدعاء بالطبع إن الجماعة التي تعتبر نفسها هي الجماعة المسلمة ترتب على هذه المسائل آثار شنيعة. أن من خارق التنظيم الذي ينتسب إليه فإنهم يرتبون عليه مفارقة الجماعة ويستجلون بالأحاديث من صارق الجماعة قيد شف، فقد خلعت رفعة الإسلام من عنقه وإنطلع من مع أن من الخروج على عند الفقهاء يعنون به المقاوم المسلع، ليست المصارق المجبورة تسمى خروج. القرود كثيراً ما يرد استلحاق فقهاء على مع المقاوم المسلح. ثم إن الخارج على الجماعة حتى على الجماعة الشرعية التي لها إمام مسلم إذا كان متآوياً لا يكون كاتراً. فكيف من ثارق تنظيما نعتبره كاتراً؟ يعني الإمام علي رضي الله عنه خرج عليه الخوارج ووردت في جلهم الأحاديث المستفيضة والمتكررة في ظلالهم. وقال فيهم رسول الله من التدين كما يمرق السهم من الرومية ومع ذلك لن يكفرهم حينما شرل عنهم قال إخوان ما علينا من الكفر قطر وعاملهم معاملة البغاء فلم يأكل لهم أثيرا ولم يبهز على جريح ولم يتبع من أدبر فإذا كان هذا الشأن في الخوارج المتفق على ضلالهم وبدعته فكيف الحال بمسلم اختلف مع جماعة ما واخترأ من تنظيمها لا ينبغي أن يرتب عليهم ويصد على هذا المفهوم بالنسبة للجماعة أيضاً الطائف الظاهرة، يعني بعض الجماعات تفسر على أساس إن هي الطائفة الظاهرة الطائفة بالحق ومن عداها هي ظلام، وهذا يعني تحكم وتعسف وتحذير لأمر جعله الله واسعاً، صحيح أن وردت نقول عن بعض السلف أن المراد بهذه الطائفة الظاهرة أهل الحديث، إن هذا التفسير على معنى أن يعني حيّا وصد به الحديث هنا أهل السنة بمناهجهم الشامل وكذا، فالمعنى قد يكون صحيح. لكن إذا قصد به المحدثين فقط، يعني الذين لم يشتغلون بالحديث رواية وتصليدا وتصحيحا ووضعيتا، فاعتقد أن هذا القول فيه ضيق ويقري يعني جهاد كثيرة كانت قائمة بالخير للمفسرين والفقهاء. والروعيين والزكاة والعباد ولذلك أحسن تفسير ذكره في ذكره في في معنصائفة ظاهرة هو ما ذكره الإمام النووي قال لا يلزم من هذه الطائفة أن تكون جماعة واحدة ولا يلزم أن يكون مجتمعين في موضع واحد بل هم متفرقون في أنواعه منين ما بين عالي ومكسر وفقيه وزاهر وعابد وآمر من معروف وناهن عن منقر وشجاع وبصير بالحرب وغير ذلك من تقوى المبينين فهذا معنى شمولة يستوعب كثير من طوائف المسلمين لأن كل إنسان قد يرزقه الله سبحانه وتعالى مجالا أو مقدرة يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى تختلف عن الشبس الآخر فحصل الطائفة الظاهرة على جماعة بعينها أو على سلوك بعينها هذا تحكم متعشف إنما الطائفة الظاهرة تشمل أنواع المؤمنين الصادقين المؤمنين القائمين بأمر الله سبحانه وتعالى كل في موطع عمله وإن اختلفت بعض الرسائل وبعض المناهج الجزئية الفرعية ويقل أيضا في هذا مفهوم الفرقة الناجية فرسول الله عليه وسلم بين أن الفرقة الناجية ما عليه أنا وأصحابه وما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينبغي أن يؤخذ بشموله وكماله وتمامه لا, لا من خلاله على جزئيات بعينها ونعسب أن هذا هو ما كان عليه الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب ما كان عليه في العلم والعمل في الجهاد والتربيه في قول كلمة الحق في المناطحة في المهج والأرواح والغالية والمتخص والنفس, والنفس في كل شيء من جوانب هذا الدين هذا ما كان عليه الله الله عليه وسلم وأصحاب فهذه المطلحات ينبغي أن نحرس على الدلال الخرعية فيها وأن لا نتجاسب في الحق على الآخرين لأنهم قارج القائفة وقارج الجماعة وليسوا من الفرق الناجية ونحسب أننا نحن الفرق الناجية وحدنا ونحن القائفة الظالرة وحدنا ونحن الجماعة المسلمة وحدنا التي جاءت ذكرها في المحادي يبغى أن تواضع وشوف من باب التواضع الذي علمه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في مقارعة هذه الكوكب كان يقول له وإن أو إياهم لا على هذا أو في ظل النبي المسألة الأخرى هي أن هنالك جماعات بعد أن قررنا هذه القاعدة جماعات كثيرة تتشب في الساع وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتبذل في ذلك جبدا طيبا مباركا، ولا النها تختلف فيما بينها إما في بعض القضايا المنهجية أو في بعض الوسائل العملية. نحن قبل أن نقول في أشهر هذه الجماعات المعرف بكتابها ومبادئها، يحسن أن نذكر بعض المواصفات الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في كل عمل جماع. وحينما نعرف ل ل لفكر جماعة ما أو مبادئها، فإن أحياناً قد يكون هناك خلل في جانب بعض أطرابها في جوانب القصور والتصدير. فالنقد ينبغي دائما أن يكون مصب للمنهج وللمبادئ التكرية وللأصول النظرية التي قامت عليها هذه الجماعة أو تلك، ولا ينبغي أن يكون من قياسنا لكذلك الجماعة أو هذه الجماعة مبني على تصرفات بعض أفراد هذه الجماعة كما أننا اليوم لا يمكن أن نحكب تصرفات المسلمين وأخطاءهم وعيلهم ونقالطهم نحكب هذا الأمر حجة على الإسلام نحن نترك بين الإسلام باعتباره منهج أنزلته الله سبحانه وتعالى تراغ من النقص والقصور والعين ولكن القصور يقرأ على سلوك المسلمين ومعارفاتهم وتطبيقه، فلا ينبغي أن نجعل سلوك المسلمين حجة على انتلاك ولا يكاد أحد يبرأ من النقص في المعارف فالمقياس والتقويم لأي جماعة إنما ينبغي أن يكون مصبرا على المنهج على المبادئ على الأبكار الكلية على الحصول النظرية لكلفه الجماعة أو هذا هنالك أساسيات لكل جماعة تريد أن تقوم في هذا العصر أن تمتلك هذه الأساسيات. القضية الأولى لا بد من السلامة التصور. لا بد من السلامة التصور وصحة الاعتقاد. لأن قضية الاعتقاد مسألة أساسية في الدين. وكل ما يأتي أو يتطر عنها إنما ينبسط من هذه القاعدة السورية والقلية والعقيدة تأخذ من خلال منهاج السلف الصالح الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم وهو يمثل سبقا في القول والعمل ويقوم على أساس سحة النقل وفرحة العقل القاعدة الثانية الشمول في فهد فالإسلام منهج عضوي ما من قضاة قضية من قضايا الوجود إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله وكما كما أن الإسلام هو عريضة الطمير فهو شريعة في التعبد وهو كذلك شريعة ونظام في واقع الحياة نعني بالشمول في أن أن يستوعب أن تستوعب الجماعة كليات الإسلام الأربع. الإسلام يقوم على أربع شعاب عقائديات وتعبديات للصلاة والقيام والذكرات واحد، ومنها السياق أصليات ومعاملات الذي الذي تنظم أحوال المجتمع السياسي والاقتصادي والإداري وهم. فهذه الشعب الأربع تمثل أساس. الشمول الذي ينبغي أن تتبناه كل جماعة داعية من الله سبحانه وتعالى قل إن الصلاة ونسك ومحيايا ومماثي لله رب العالم وكل شعب من شعب الحياة للإسلام فيها حد رسم. ولذلك يعجبني كثير التفسير, التفسير الذي كثر به شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله معنى العبادة هذه العبادة التي حكر مدولها في هذا الواقع من معنى كل ينطظم الحياة إلى شعائر التعبد لا اختباط لها بالجوانب الأخرى من قضايا الدين فهو يفسر العبادة بأنها سمجامع لكل ما يكبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والضافة فإطراز الله بالتوكيد عبادة يقام الصلاة عبادة بر الوالدين عبادة الإحسام إلى الجار عبادة سلة الرحم عبادة أن يتن الإنسان تخصصه وعمله عبادة أن يحسن تربية أبنائه عبادة كل نشاط إنسان يقيمه الإنسان على أسف الشرعية ويبتغي بذلك رؤية الله سبحانه وتعالى فهو يمارس عباده حتى, حتى هو المباه يعني نحن ليس عندنا ما يعرف ما لله لله, لله وما لقيصر لقيصر أو ساعة لربك أو ساعة لقلبك لا كل شيء ضع يكون لله وحينما ولذلك لما جاء حنظلا وقال نافق حنظلا وسأله رسول الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله نكون مع فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رائعي فإذا ذهبنا وعففنا الزوجات والطيعات بسينا ذلك فقال له رسول الله, الله لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون فيها عندي لقى رحبكم الملائكة الصرفة ولكن الزاعة فتاعة ف... وأبو الزردع كان يقول إني لأتجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق ف... يعني حتى هذه المباحات التي مارسه الإنسان في إطار النظرة الكلية للعبادة، أنا الإمام قد قال إن يحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى المباح والمباحات إذا وجدت فيها النية أو العادة إذا توفرت فيها النية الصالحة انقلبت إلى عبادة كما يقول العلماء. فإذا القاعدة الثانية هي قاعدة الشمور في الفهم. القاعدة الثالثة هي قاعدة التكامل في التربية والإعداد. كما لأن الشمور الصعب ينبغي أن ينعكس أثره على تربية الأطفال. وبحتالك أن التكامل في التربية والإعداد تقوم على أربع أفعال: تربية الروح، وتثقيف الفكر، وإعداد الجسد. والوعي السياسي إعداد تذكية الروح أو تذكية القلب لأن هذا هو الأسان إن صلح صلح تائر الجسد وإذ فسد فسد تائر الجسد وأحسبه أننا قد تكلمنا كثيرا عن هذا الجانب في محاضرتنا الأولى عن تذكية النفس الأفلح من ذكاها وأبقاب من ذساها الأفلح من الذكى يعلم من الكتاب والحكمة ويذكيه والنصوص في هذا الأمر وتستيقى الفكس يشمل عدة أمور يشمل أن يكون الداعية ملما بالحق المطلوب منه شرعا في العلم الشرعي العلم الذي صشح به اعتقاده العلم الذي يصشح به تعبده العلم الذي يقوم به سلوكه، العلم الذي يقيم به الشقوق العلم الذي يقوم به تخصصه وعمله، وما سوى ذلك يبقى فرق على اعتقاده والتبصيف الفكري يدخل فيه أن يكون الداعية ملماً بثقاقة عصره وأن يكون ملماً بالواقع الذي يعيشه. والجانب التالي إعداد الجسد إن أمة جهادية ومن لم يغض أو يحدث نفسه بالغزل مات على شعبة من النقاع فالجهاد ذرة سنة الإسلام ولباس التقوى وذرة الله يحسق على الحقين. ومن أجمل العبارات اللطيفة التي قالها الأستاذ رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مالكم دقيق لكم, لكم تروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض قال إن النفرة من جهاد في سبيل الله هي انطلاق من قيد الأرض والارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان وتغليب لعنصر الشوق المجنح في خيامه على عصر القيد والضرورة وخلاص من الثناء المحدود وقولود إلى الحق المطلق ف... والجهاد ليس كما يقول الناس أثرا أو تأثرا بالحديث الموضوع رجعنا من الجهاد الأفضل إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس فهذا حديث مع كونه موضوع أيضا مقالف للعصول الشرعية كما بيّنه ابن سيمي وغيره كمقالفته لقوله تعالى أجعلكم بقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر تجهد في سبيل الله لا يزدون فكل ما ينمي هذا الجسد من رياضة وإعداد صالح يهجئ لهذه المهمة يطل هذا في جطار تربية المرسان يضاف إلى ذلك الوعي السياسي ما يحيط بهذه المهمة من مكائف وما يحطط لها من وسائل وأن نمتلك الخدرة العميقة على التحليل السياسي لأن كثير من الدعاه يقعون في كل ما حدث شيء في واقع المسلمين نسب هذا إلى القوة الطليبية والصهيونية العالمية والماسونية وإلى غيرها من مما يحسبونه قوة قطية تدير أن هذا العالم لتصورونه كمالي من جبار لا نستطيع أن من بشدة إحكامه علينا وقوة مقالبه وشراكة أمنابه والقرآن يعلمنا كثيرا في التحليل السياسي أننا حينما نعالج قضية الخلل والقصور التي تقع فينا أن نرد هذا الخلل إلى أسباب ذاكية في الأمة ولما أطابتكم مصيبة قد قصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنصشكم وما أطابقوا من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعطوا عن كثير ظهر القساب في البرد والبحث بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض النبي فالأسباب كما يقول للأستاذ مالك بالنبي هذه ما حلث او أو القابلية إن العدو لن يستطيع أن يرجى إلينا إلا من خلال الأبواب التي يقع بها الضعف بأسباب ذاتية في الفنة. سينبغي أن تكون عند الجماعات القدرة على تحليل العمير العميق الثالث الثالث فيما يخص بالقصص التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة الواحدة. المسألة الرابعة ضرورة الأولويات في البلاد. إن تعاليم الإسلام ليست على درجة واحدة من الأهمية. فالعدالة الاجتماعية من الإسلام. والسواق من الإسلام ولكن الهما على درجة ماحلة من الأهمية إن معرفة ذلك يترتب من خلال النظر إلى الآثار الناجمة عن كل منهما فحينما تغيب العبالة الاجتماعية تقع مظالم وتطل على الأمة حروض وتحدث فتن الله بها عليها وحينما يغيب أمر هذه السنة فإن بالطبع الخلل الذي ينشى هو خل صحيح ولكنه أقل حكومة من غياب هذه القاعدة الكبيرة ولذالث العلماء يقولون إن في الدين أصول وفرود وفيه كليات وجسئيات وفيه قطعيات وظنيات وفيه مبادئ ووسائل فينظر أن يتجه الحد أولا ما يتجه إلى تثبيت القطعيات والكليات والأصول ثم ننتقل من بعد ذلك إلى الجسئيات وإلى الرنيات وإلى القرون، وهذا يدل عليه الحديث معاني الجمل الذي ورد في صحيح البخاري حينما بعث رسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فقال له إنك تظلم قوما أهلك كاف فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله فتقرض عليهم قرص خلواته في اليوم والليلة إذا ثم ذكر له بقية الأحكام إذن فهناك أشياء ساتية يعني حينما آتي وأقاطب إنسانا ما هو مقرر في الواجدات ومتكب للمحرمات قبل أن أقاطبه بالسنن والمستحبات أرجع معه لترك المحرم وفعل الواجب فإذا فعل ذلك فرقيت معه في باب المنطوبات والقضائي والمستحبات إذا كان لا يؤمن بالله اتذائا فقبل أن أقاطبه بتتالي الدين الشرعية ينبطي أن أقرر معه قاعد الاحتفاظ الإيمان الصحيح فلا بد من أولويات في أخذ قضايا الإسلام المسألة الراجعة لا بد من مرحلية في البناء يعني لا نستطيع أن نقيم منهاج الإسلام ولا نستطيع أن نحقق ثمار دعوتنا دفعة نواع لا بد من مراحل تتخطاها كل جميع وفي اعتقال أن المراحل التي قامت عليها دعوة الإسلام الأولى كانت ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة التعريف. والنشر والتبليغ والمرحلة الثانية كانت مرحلة البناء والتكوين والمرحلة الثانية الثالثة كانت مرحلة النصر والتمكين أتتداخل هذه المراحل المراحل مع بعضها ببعض ولكن كان هذا هو الأساس وهذه المرحلة التي سارت عليها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد الأول بدأت يا أيها المدرّس أنص أنج بدأ بالقلق والإنذار وهو مع ذلك مأمور بالكث والصفح والصبر خفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بعد التعريف كانت استخلاف الأناقب تربيتها تربية إيمانية رشيدة احتملت البلاء والنحن والشدة والعذاب حتى مضي عودهم واشتد ساعبهم وقوية عزيمتهم ثم كان أهلل لتنذّر نصر الله سبحانه وتعالى عليه. إذا فلا بد لكم جماعة من أن تقول لها مرحليات، ونالك أهداف قريبة، ونالك أهداف بعيدة. آه القاعدة الخامسة والستة. القاعدة الثالثة ضرورة التوسع والتوازن والاحتفال. إن التوازن والاحتفال أمرٌ أساسي في المنهج الإسلامي سواء كان في مجال الاعتقاد أو في مجال التعب أو في مجال السلوك أو في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتنبع أهمية التوازن والاعتدال من كون الإسلام نفسه دينا متوازنا، فينبغي أن يكون العمل لخدمته متوازنا هو الآخر ونقصد بالتوازن والاعتبال هنا الاهتمامات في جانبي الفكر والسلوك الأمة من قبل الأمم انحرفوا قبل أمة الإسلام إلى قرق الغلو والتقصير فانحرف اليهود انحراف تقصير وانحرف النصارى انحراف غلو وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتهديه الصراط المستقيم،, المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمس الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين التوسط والاعتدال ينبغي أن يدخل في جانب التعبد الفردي يدخل في جانب أسلوب التعوة إلى الله سبحانه وتعالى يدخل في كل هذه الجوانب آه التي يصيُو عليها الدعاء من الله سبحانه وتعالى، وتم قال الحسن البصري باع هذا الدين بين الغالب والجائع، وعلماء الإسلام قرروا أن كل شيء في الدين مبني على هذا القاع، وحتى الإحكام الشرعي قالوا لا ينبغي أن تعرف ترقص الجاه ولا بتشديد غال ولا بعلم سوء من البيان. وقديما قال سفيان بن عيينة رحمه الله من قسد من علمائنا قطيه شبه من اليهود ومن قسد من عبادنا قطيه شبه من النصارى القاعدة الأثيرة مراعاة آداب وأعتام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل نهي عن الموسى ترتب عليه الموسى الأعظم منه فإنه ينهى عنه وكل أمر بمعروف يترتب عليه حصول منكر أعظم منه فإنه من الأمر به وهذه قائدة جليلة لو تتبعها كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى اليوم لزالت بها إشكالات سيئة قال الشخيان الثوري رحمه الله لا يعمر بمعروف ولا ينهى عن أنكر إلا من كان فيه ثلاث قطال أن يكون عالما بما يأمر عالٍ بما ينهى عدلًا فيما يأمر عدلًا فيما ينهى رفيقًا بما يأمر رفيقًا بما ينهى. هذه أسس تمثل يباع كل لكل جماعة ينبغي أن تسلف الطريق الرافي لتحقيق غاياتها وأهدافه ومع تعد الجماعات كما خبرت بالأمس. ينبغي أن تكون هنالك الصيغة فيما دينا على أساسي واحدة من أربعة قضائم القضية الأولى التعاون والتفاهم والتعاون الذي يؤدي إلى الوحدة الكاملة ثانيا التنسيق إن تعذرت الوحدة ثالثا التعايش الأخلاف الكريم إن تعذرت رابعا الخلاف بالمعروف انتعذر التعايش على الأخلاق الكريم من هنا سأقوم حديثي بعض موجز لأشهر الجماعات الطائمة في الساعة الإسلامية وجماعاتي تقريبا الأربع جماعات جماعة التبليغ وجماعة التحرير وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة القارة السنة أو السلفية جماعة التبليغ هي جماعة نشأت في تكشيفها القارة الهندية وانشأها الشيخ محمد السليال الحنفي وكان ينتمي إلى طريقة صوفية اسم القشفية وهذا الرجل قال أن مبدأ دعوته إن مبدأ دعوته كان بسبب ما ألقي في روحه والروح هو القلب الناس أحيانا يقولون غوء والروح هو القلب فلما ذهب عن إبراهيم الغوء وأما الروح هو القلب أنه ألقي في روحه في المنال تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة تخرج في الناس وأن هذه معناها السياحة في الأرض والخروج للتبليغ والدعوة والجماعة في التبليغ وصول ستة هي لا إله إلا الله اقتامة الصلاة العلم والذكر إكرام كل مسلم الإخلاق والنطرة في سبيل الله وهم في جانب الاعتقاد غالبهم لأنها نشأت في شبه القارة الهندية على العقيدة الماسوريجية ويعتبرون أن التصوف هو الطريق لإيجاد التعلق بالله سبحانه وتعالى وفكية النفس ويرون القول في التقليد على عامة المسلمين لأن لعد المسلمين اليوم عن أن تتواقر فيه شروط الاجتهاد وهم لا يرون القول في جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحرمون الحديث في هذه الأشياء على المسكدين إليه لأنهم يعتقدون أنهم يريدون إيجاد الجوة الصالح والمناخ الهادي لمن يطل في جماعته ويرون أن التطرق لإتهاب الأمور يمثل عائقا بالنسبة للمتسدين إليك فيرون ضرورة التسريق أيضا بين ما يدعون إليك وبين قضية الدعوة والقود في المسائل الكياسية فيرون أن هذا الأمر ليس من شأنه ويرون أن الدعوة تكون بالقروج ويفهم من قوله تعالى خمس خير أمة أخرجت للناس أن الإنسان يدعو في خارج بلد، فذلك أزكى وأمسع وأبلق أثر وأجدان وكانت له مواقف قوية وقارقة تجاه بعض أئمة الدعوة في العالم الإسلامي فكان له موقف من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرون أن الشيخ سفك دماء المسلمين وأصد عقائدهم وفتن الناس في دينهم ويرون أن سيد طب جمع بين الشيعية والشوعية ويرون أن أبا الأعلى الموجود كان زائغا فكان فكان لهم رأي في هؤلاء الأئمة يعني آراء ذكرت في كتبهم مفصلة يعني لهم رأي في الشيط محمد بن الوهاب ودعوة ولهم رأي في الموجود ودعوة ولهم رأي في السيد قد التي ينفصل هذه موجودة في مراجعهم الأكاسية طبعا قد يكون أنا حينما تكلمت قد أعرض المناهج الكشرية لكل جماعة من أصولها المتفق عليها عندهم لا مما يتوبه بعض أقراض فلنحن أحيانا قد يكون في إنسان له آراء شخصية وله اجتهادات سردية لأجماعة معينة فلا ينبغي أن نسأل هذا الاجتهاد الفردي وننكبه للجماعة أما حينما تكون هذه الآراء مقبرة لكتبه ومقصوله المعترف بها عندهم فإنها تمثل منهجا كان <تصفيق> نعم فإنما تكون هذه الآراء مقبرة لكتبه ومقصوله المعترف بها عندهم طعب ما طيب كيف يعني الصبر لك تصبر عليه سيد الله هذه هي القصول العامة ولا يعون الخروج عنها في هذه المرحلة ومنهاجهم يقوم على أساس الدعوة والوعظ والتبليل فإذا ما قدموا بلدة حرقوا أن يكون في المساجد أو في المسجد ينزلون فيه وفي الغالب أنهم يأبون أن ينزل عند أحد خضيفهم ويعتمدون على مواردهم الزاهية ثم يذهبون إلى بعض البيوت التي تتصل بالمسجد ويدعون الناس للحضور في المسجد فإذا ما اجتمعوا في عقب الصلاة من الصلوات قام أحدهم يدتر الناس ببعض القضائم المتعلقة بالقلق أو المتعلقة بالأذكار وغير ذلك ويطورون من الناس أن معهم ثلاثة أيام أو أربعين يوما أو ستة أشهر ويعتقدون أن في هذا الطريق هو محاولة لتغيير جوانب النفس الإنساني وتزكيتها والتقلل من الارتباط بهذه الدنيا ولهم مستمرات ثانوية تنعطف، وهم منتشرون في كثير من مناطق آسيا، مثل الهند وباكستان، وعم تعودهم في كثير من هذه المناطق، إلا أن هذه الجماعة تنحصر في مثل هذا الإطار المحدود الذي ذكرناه. المراجع عندي في البيت فيه كل أسماء المراجع معذرة ما لم أذكره هناك لكن ممكن يعني لاحظت بعد المحاور ممكن أعطيك قائمة للأسماء المراجع الموجودة لكن هنا ما أورثت لي عنه. يا أخي نريد منا من أشياء أخرى إن في ناس تعبت كبير، أشمل جميع الصبية أو نريد أن نعرف نريد أمامنا أسماء المراجع اللي في هذه الأشياء اللي تثير أكثر من كثر. حتى الناس على حدٍ أعمق فقط من الناس عالم المديح. طيب. أنا إن شاء الله ممكن لذلك و موجودين غدا في صلاة الجمعة و صلاة الجمعة و آتي بهذه قائمة المراجع التي هي كتب. الآن لا تخبرني لأني لم سجلها منعيا. الجماعة كان سبب التحرير نشر في الأردن و الشيخ تحيدين النبهاني. وأهداف هذا الحزب يقوم تقوم على يقوم على استئناف حياة إسلامية البلاد العربية أولاً، ثم يطبق الحكام الأحكام التحذيرية الشرعية، ثم ينتقل هذا شق ويعمم على البلاد الإسلامية غير العربية، ويرون أن حمل التعاوّد الإسلامية إلى غير المسلمين يكون بواقفة الدولة الإسلامية. يعني تكون من مهمات الدولة الإسلامية أنها تنشر الدعوة في جبال غير المسلمين ويرون إعادة من المجتمع أو بناء المجتمع على أسس جديدة صالحة غير التي تسود فيه اليوم ويرون أن الوسائل التي تحقق هذه الأهداف هو تسلم الحق عن طريق الأمة فيرون أن هذا الهدف يتحقق من خلال المجالس النيابية من خلال الإقتطاع الرسمي والشعبي، من خلال نشر الأفكار وتوزيع المنشورات وإقامة المحاضرات والندوات والتحليل السياسي بالنسبة لمواطن حركة المسلمين. بالنسبة للمفتزقات العقائدية لحزب التحرير، تقوم أولاً على آيات القرآن ومتواتر الحديث. أما أحاديث الآحات فإنهم يرون أنها أحاديث ظنية والأحاديث الظنية عندهم لا تنجب اليقين والعقائد مسائل اليقينية لا بد فيها من ثبوت النص بطريق اليقين فمن هنا فهم لا يعون ضرورة أو لا ببعض المسائل العقائدية التي ثبتت بطريق الآحات كعذاب القبر وظهور المسيح طبعا ظهور المسيح الحديثي متوافرة لكن من هذه الأمثل التي ذكروها في برنامج الحزب العام في منشورات حزب التحريف <تصفيق> وإن شاء الله كل أشكلة إن شاء الله سيكون هناك وقت كافي لإجابة عليها حسنا على. إن شاء الله. المتواكر معقود من التواكر، ويقال تواكر المقص تتبع عن وعند اقتلاع المحدثين يقتدون به أن يروي الحديث جمع غفير من الناس عن جمع غفير من الناس. بحيث يستحيل على هذا الجمع أن يتواقض على السند يعني اشترك في الحديث المتواتر أن يكون في كل طبقات السند عدد من الهواء جمع غفير وأن يكون هذا الجمع في جميع طبقات السند وأن يستحيل العادة أن يتواقض على السند وأن يكون مستند يقولون تتوقف قليلا لا جمع الأسئلة بعدين شكرا كثير على طيب عن المتوال سايدا وعني كل مستند الطبق الحب تقول رايك سمعته ما يكون مبني على الاستنتاج العام فهذه من إذا استطاع الحديث قال هذا حديث متواتر وهو يفيد اليقين والقطع بلا تلاش بين أهل العلم ما سوى هذا المتواتر فهو الأحاد يعني ما لم يثبت هذه الشروط أو أقل بشرط من هذه الشروط فهو الأحاد قد يرويه واحد وقد يرويه اثنين وقد يرويه ثلاثة بشرط لا يبلغ درجة التواتر ومردما الحديث النبوي هي من الطيب الأحاد نعم ممكن نفسس بما بعد بعض, بعض العضرات أكثر طيب. في الأحكام التعبدية هم لا يسمون تفير بالدعوة إلى الشعار التكليفية لأنه لأنهم يرون أن هذه من واجبات الدولة المسلمة أيضا لا يتعرضون لمسألة النهي عن المنكرات الشائعة لأنهم يعتبرون أن الجب ينظر أن يتوجه إلى المنكر الأكبر وهو الحكم بغير ما أنزل الله أيضا هم يعتبرون أنفسهم أشبه بالكتلة السياسية فلا يهتمون بمسألة التربية روحية وإعداد الأقراض في المجال الكتل لهم كتاب ما يتعلق ب... عندهم مرجع أساسي في التدقيات يعني يطلق عليهم منشورات سبب التحريق وهذا يتبين يبين رأيه في كثير من المسائل التسليحية مركزين على مسألة الخلافة وطبيعة ونرامة والجهاد وعلاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى والسياسة التلم والحرب وفيما يتقن بالأحكام التسليحية لهم اجتهادات غير صحيحة وهذه موجودة في منشورات الحزب كدوائل التقبيل الأجنبية ومساطحتها كإبارة الصور العالية كسقوط القول بسقوط الصلاة عن رجل القضاء وسقوط الصلاة عن سكان القضاء وبعد هذه هو القول بأن من زمى بإحدى محارينه المؤكدة فإنه يسجد من حامل السياسي قائم على التحليل في راقع الأمة ولهم آراء في إطار الدولة الإسلامية فيرون تعدد agents في الدولة الإسلامية ويرون أن الحاكم هو الذي يسن الجزقProf ويرون اعطاء الحق غير المسلمين في عزوية مجلس الشورى المسلمين يعني يمكن في إطار الدولة الإسلامية وفي مجلس الشورى المسلمين أن يكون هناك أعطاء من غير المسلمين ويرون أن للمرأة أيضا حق العزوية بأن تكون بنا أعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس الشورى. فهذا هو الإطار العام لحزب التحرير وهو محدود في انتشاره في منطقة الشام وقليل جدا في مناطق أفريقيا الوسطى والخليج. يعني المناطق التي يتركز عليها حزب التحرير هو ذات الإطار الذي نشأ فيه الحزب. اثار سنه هيت الاول نتعه الطاره سنه العقل الثالث من القرن المصيري الجماعة التي افتتح الشيخ محمد حامد الفقي في مصر وهو كثيرا ما تجدون له تحقيقات وتعليقات على كتابات شيخين الاسلام زين الدين القيم وله جهد متصل في نشر هذه الكتب وإحيائها وطبعها وتحقيقها وهذه الجماعة قامت وعلى أساس أنها تريد بعد التوحيد الخالص بعد أن رشية الأمة تصورات عقيدة ساذجة، فيركذون على مسألة تصحيح العقيدة على منهج الثلاث ويركذون على محاربة البدع والخرافات. طبعا العقيدة فيها عندهم محاربة الشرك. والاكتغاثة بغير الله والاكتغانة بالمكبورين واعتقاد أن الأولياء هم أفضل من الأمب هذه المظاهر ولهم حرب شديدة على المتصوفة باعتبار أن هذا البلاء جاء معظمهم من طريقهم ويرون أن الأئمة الاجتهاد هم بشر وليسوا معصومين فواجبنا أن نحبهم ونثني عليهم لكن لا نتعصب لأعرائهم إنما نتخير أقرض هذه الأطوال إلى التليف فيحبثون كثيرا على نفس التقليد لهم أيضا جهود عملية فأنشوا عدد من المساجد وعدد من المدارس وعدد من الجمعيات الخيرية يقومون بهذا المجال في مجال التعاون يقومون أيضاً ببعض الخدمة الاجتماعية وهذه التعاون تأخر في ناس ولها امتدت لها فروع طويلة وأخذت طابع فيما بعد اسمه التلفيزيه أو أحياناً أهل الحديث واتضح لها بعض معالم يمكن أن نؤصلها فمثلا من القيادات الإسلامية لهذا الاتجاه لهذا العصر الحاضر أبو عبد الرحمن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهو يرى أن الكاعدة التي تعتقد عليها الخلافية اليوم تقوم على مبدأي مبدأ التصفية ومبدأ التربية فالتصفية تصفية العقائد مما شابها من عقائد مبتدعة وتصفية كتب الحديث من الآثار الموضوعة وتصفية كتب التغاث من الابتهادات القاضية وتصفية كل ما في كتب التغاث من نسي هذه الآراء المخالفة ثم التربية على أساس هذه التصفية وهم يحرصون مع الدعوة إلى لقاء العقيدة وتمسك بالمنهاج الصخيص الذي كان عليه السلام الطارق في جانب الاعتقاد يحدثون ايضا على تبيين مراكب الناس في قضية المذاهب فهم يقدمون الناس الى ثلاث مراكب مطبق المكسهد الذي يملك القدرة على اكتراج الاحكام واستنباطها وهذا لا يسبب له ان يقلد احدا من الناس و المرحلة الثانية هي مرحلة المستهت، فهو ليس بالمسته يستطيع يتصلب في نفسه، ولكنه يملك قدر من المعرفة والوعي، فيسأل عن التليم وهو يعني الأخذ بقول الإمام مع جليل، فالعبرة ليس بأحد الإمام، بأحد قول الإمام وإنما العبرة بالاستباع. النقطة الثالثة هي المتعلم. والمقلد عندهم هو العام الذي لا يستطيع أن يستمدق فمذهبه مذهب من يثق يعني من يثق في علمه وفي دين على مسألة نقاء شوحي ويرركزون على الموقف الذي يمطلئ أن يستخدم المسلم في جاء هذه المذاهب والقضية الثالثة مسألة إحياء السنن العملية ك. يعني إحياء سنة الصلاة النعال وإحياء سنة التقصير الثوب وإعفاء اللحية وهذه السنة التي يرون أن كثيرا من المسلمين قد غفلوا عنها الكثير من الثلاثية لا يؤمنون بقضية الدعوة إلى تسكت الشزب أو تنظيم ويرى بعض قيادتهم أن مسألة البيعة لتنظيم بعينه والطاع بامر بعينه هذه بدع بها العص الحديث وليت لها شواهد من الدين إلا لإمام المسلمين فهم لا يؤمنون بهذا هذا التكتل التنظيمي الحزبي إنما يرون التعاون والاتفاق أو التعاون فيما يقتطع عليه الناس في هذه القصول التي ذكره يعني الناس المؤمنين بهذا القفل الفكري عليهم أن يتعاونوا وأن ينسقوا لأنه يدخل في إيقاط التعاون على البر والتقوى الجماعة الأخيرة هي جماعة الإخوان المسلمين وهي نشأت في مصر عام 1928 وأنشأها حسن البنا وهذه الجماعة نشأت لتواجه التحدي القائد آنذاك وطرحت أصول فكرية واضحة من هذه الأصول أنها, أنها في مجال الأصول التي يقوم عليها المنهج فهي تقول إنها دعوة ثلاثية وهذا مصوص في رسائل الإمام البند وتلاثية أنها تتزه منهج الثلاث في كافة الأصول وقد فصل هذا الأمر في رسالة التعليم وفي أركان داعش في ركن الفخر ووضح أن كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المرجع لكل مسلم ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة وأسداب النزول وتفهم الحديث طبقا لقواعد أئمة الحديث فهذا من حيث الأصول في فهم الكتاب والسنة. في مسألة العقيدة خصف هذا في كتاب العقائد وفي كتاب العقيدة الله في مسألة الموقف من المذاهب وضح أن كل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر أن يتبع إمامه من أئمة الدين ويحشن به من بعد ذلك أن يطور مكتب أن في تعليم العلم وأن يعمل بالدليل متى صح ذلك فيما يتعلق بالموقف الكل الذي طرحوه فهم تقوم دعوتهم على ثلاثة أشخاص الأساس الأول الإيمان العميق ثم التكوين التقيق ثم العمل المتواصل فهم يقولون المرحلة الأولى مرحلة التعريف بالفكرة ثم المرحلة الثانية مرحلة تخيل الأمطار ثم المرحلة الثالثة مرحلة العمل والتنفيذ هذه التعوة تطرح أن الإسلام شامل لتناول مظاهر الحياة جميعا وطرحت هذا التعوة في الوقت الذي انفصل فيه مفهوم العبادة عن واقع الحياة فهم يعتبرون أن الإسلام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولة وأمة أو حكومة ووطن، وهو قلوب ورحمه، وهو كسب وغنى، وهو كذا وكذا وكذا فهو يستوعب مظاهر الحياة جميعاً. وتؤمن هذه الجماعة أيضا أن هذا الشمول ينبغي أن أن ينعكس في السلوك. فقطاع في مجال مجابهة التك المادي. أن تتصدى للحضارة الارضية وأن تكشف عوارة استطاعت في مجال بيان أوجه الإسلام وتطوره للحياة أن تقدم تطورا عن الإسلام في جانب الاستفاد وفي جانب الكياسة والحكم وفي هذه الجوانب التي لا لم توجد إتابات في ذلك العصر عنها استطاعت أن تجابب الشبه الفكرية التي طرحها أعداء الإسلام في مجال المرأة وفي مجال الرئ وفي مجال التعبير التجاري وفي مجال القضاء وفي غيرها من الشذرات التي طرحها أعداء الإسلام على الصعيد العملي استطاعت كان من بين أهداف هذه الجماعة أنها دعوة عالمية لا تؤمن بالإقليمية الطيبة، فلذلك امتدت دعوتها عبر. الآخار مصر إلى الآخار المجاورة ثم تحرر في سائر القطع على الصعيد العملي حاولت الجماعة تقدم نماذج عملية لما تؤمن به من شمول في التك فأقامت بعض المساكن الاقتصادية التي لا تقوم على الرهب واقامت بعض الهيئات الاجتماعي الذي تقوم على مساعدة السقراء والأيتام والقرامل تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي واستطاعت هذه الجماعة أن تنقل ذلك التطور الجزء الذي يحفر العمل الإسلامي في إطار رجال الأزهر فدخلت هذه التعوة قومه ليسوا متخصصين في علم الشريعة فضمت المهندسين والطباء والخلالين والذراع والتجار ضمت طاعات الله استطاعت أن تقدم البدائل الإسلامية وأن تعيد وضع للمرأة وضعها من المتوازن في الإسلام بين الذين يريدونها أن تتحرر وتفلت من قيودها وبين الذين يريدونها أن تجمد على عادات ويركواها عن آبائهم وأصلاتهم. ليس لها من الدين سلطان أو أكر فهم رفضوا هذا وذا، وحاولوا أن يعيدوا وضع المرأة على هذا الأساس الإسلامي نستطيع أن نلقص أمر هذه الجماعة في أنها تؤمن بالإسلام منهاجا شاملة وتحرط على أن ينعكف هذا الشموع في الفقر فهي تقرأ العقيدة كما تعتني بالتربية كما تتكلم في مجال السياسة والحقر كما تشارك في أوضاع الحياة الاجتماعية باختلاف جوانبها وتقوم على أساس هذه العماقات الثلاث: العلم والتربية والجهاد عبر مراحل الإيمان العميق والتكوين الدقيق والعمل والتنفيذ. أنا أستفيد هذا القدر وأشرف لمجال الأسئلة التفصيل والنخب بهذه الأفكار وهذه الحركات. أقول قولي هذا وإستغفر الله عليه وإستغفر الله الله وسلم على نبيه محمد. شكر الله لشيخ حسام على هذه مقررة طيبة إن شاء الله الآن اللقاح أحمد يرفع الأذان وعطين الأذان بعد ثلاث دقائق فالإخوة اللي عندهم مضور للسعلي وكل مجال أولوية, أولوية الأسئلة للأسئلة المفتوضة حظاً بك على التجينة فإذا انتهى بالأسفة المكتوبة وفرص وقت تتجيل بعد أن تتكلم بجاء بالمراقشات بإذن الله سبحانه وتعالى والله أكثر فسنا السؤال ومثل إجابة والسؤال الذي يجاب علينا بداعه سأل يأتي ويأتي ويأتي كل مع بعضا الشيخ شاء الله <تصفيق> طبعا حينما يسب الإنسان قولا لجماعة ما، أن يكون قد رجع إلى أسورها المثمد لا من كتب نقلت عنه وهذا بحمد لله ما فعلته أنا هذه الموضوعات التي الذي يعني أتكلم عنها الآن لن أحضرها هنا في أمريكا فقط إنما كنت قد كتبت بحوثا في هذه النمو ورجعت الآن لبعض المصادر التي كنت قد اعتمدت عليها فمن ثم يتعلم في حزب التحرير قد اطلعت على بيان حزب التحرير البيان العام في كعبة الكتب السياسية مفاهيم الحز الحزب وهو متضمنة لكل هذه الاراء وهي من مصروعات الحزب نفسه اراء الثلفيين اطلعت عليها من كتبهم سواء كان الشيخ ناصر الدين العنباني او من كتب من او التسلسل التاريخي الذي حدث لحركة الثلفية في مصر الكلام الذي ذكرته عن بعض أئمة التبليغ هو موجود في كتاب ملتوغات محمد إليات مؤسس الجماعة وقد قد هذا الكتاب في الهند وترجم إلى العربي العربية وهناك في رسالة ماجستير للأستاذ محمد أتلم كان من أعضاء هذه الجماعة وهو كان أحد هذا الجيش الباكستاني وفيها تفاصيل لكن هذه النصوص تجيثها في جتام الوغوات محمد إلياتي أسس الجماع والقول الذي قيل في محمد بن عبد الوهاب ذكره هو والشيء حسين أحمد الحنفي وما قيل في الموجود وثير قط ذكره الشيء محمد يوسف البنوري وما ذكر في, في سيد أيضا هو كلام غلام روس أزيزاروي يمكن ان ترجع الى هذه الكتب وتتأكد ان شاء الله من هذه النصه في دقيقه مش اكثر من 6 دقائق يعني. دي. بعد دي. بعد اللي عشان يعني بعد هيك الله يسترها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل النجم اللي الأمر اللي جالس تقسيم الكنيسة التكفير الجماعات الجماعات مش جماعات مفوار اللي تجد عليهم يعني في نفس الطول هذا نفسه عن الدين كل عن الدين وفي الناس منهم اللي ما يحبش أبداً هم, هم في إفطار لكن جماعة مسلمة تذرب إلى الله نبين الله ونبين أخطاءها البسيطة ونبرم عن فيها دي الأشياء يعني ما حتى يكثل في الأساس أمام جماعة مهزلة مفتفة أو احتضالية إنهم ينقلوها من واحد لواحد ينقلوها من شخص لشخص يحفل شاع في, في, فناني في, فناني في, فناني في فناني. أمريكا إن هذه الجماعة أطعنا في كلامه في الثاني وثاني وثاني وثاني الجماعة هذه رسبي أمامه جماعتم صديق جيت لأمريكا وأنا من ألبي حتى نقرأ من نظر أستبعت من سبس سنوات عرفوا ايش صنف؟ الحمد لله مع أسرع لها ما تبست في عرض بين الله ولكن عرفت على شخص كتير أنا كتناشل الجماعة هذول الشخص كتير لأنهم نقلوا الناس من الجحيم إلى سبع جهان الجماعة هؤلاء هم أهل كتبهم الياض تعرف الآن عمر النجوري سنة من عام الحفل، المجموعة اللي هنا. نعم يتكلموا، ناس أجلسات، ناس بقطع نفس الحفل. فلنا في السنة هذه جماعة، علشان نعم كل من في نهر واحد. جماعة الأقوام تبذل الله، جماعة التفية تبذل الله، جماعة الثلاثين تبذل الله، علشان نعم ناس من ببعضهم أحسن منا بالنسبة للشخص تواستين تجمعيننا للأكل العديد يتملت قام منا فقد السبعة وثيسة مجدت قدر عبرات الناس في نجل الله أمام جماعة جزاك الله جزاك الله حياته حولا لم يكن من منهدي أن أتتبع العشرات ولكن كان موضوع ضر المحاضرة هو العمل الجماعي مفهومه بواقع وقد أحسنت فيما ذكر أنك لم تحضر المحاضر من الأول نحن حينما تكلمنا عن مقوم الجماعة المسلم وعن مقوم الطاعة الطائق الظاهرة وعن مقوم الترقة الناجية قلنا لا يتح أن تنسى تهاجر الطائق أو, أو الترقة الناجية إلى جماعة الجعيم فل هي تستوعب كافة تتعين إلى الله وقلنا إن جماعة التبليغ من جماعة المسلمين. وجماعة الثلاثية من جماعة المسلمين والإخوام من جماعة المسلمين والتحريض من جماعة المسلمين ولكنهم في سيجيطاء جماعة المسلمين يتفاوتون في بلائهم وفدرهم مطاعوا وعوا فنحن لم نفسق ولم نضلق ولم نفسق حتى القوارئ قلنا لنا ابتحابنا نفسقون لكن بعد أن وضحنا المعاطفات الأساسية التي ينبغي أن تكون عليها الجماعة الراشدة أعرضنا عرضا منهديا لنشأة كل جماعة وأصولها الفكرية التي قامت عليها وموطفهم من بعضهم البعض تصلنا هذه القضايا الأخاسية من أصول كتبهم وأسكارهم وأعتقد أن الجحوة بحمد الله ما بين دارس الماجستير أو الدكتوراه من الوعي والعقص والحفاثة ما يستطيعون أن يميز به بين البسل والسليل وأنا في اعتقادي لا مجال اليوم لدفن خطوصك في المال هذا واقع لا نفتطيع أن نتقص عنه واقع إن في الساحة اليوم عدد من الجماعات تجمز لله سبحانه وتعالى فكون معذف جهاد من الجماعات ومنضح وسهل تنظر قد أكون مفتد فيكين إنسان في تأتي أنت أو غيره فيقول لي أتقصأت بهذا النظر ونتحاور ونتناقش في بذلك الحب والقوة في ذلك فالخلاف سنة جعلها الله سبحانه وتعالى في المجتمعات ولا يزالون الاختريفين إلا ما رحم ربك ولبانك سلع لا يمكن أن يجتمع الناس إذا لم يجتمعه وغيرهم رسول الله عليه وسلم والأم كلها لم يجتمع كان منها شاتر وكان منها هدن فهذا الخلاف فيظل قائل إلى أن ينف الله قصر ومعه كون الجسام يطرح قصر علمه ويبين وجه نظر كل سليل دون أن يحتم دون أن يسقط العثرات وكذا وقيل إن هذا عرض عينه ما العجب؟ نناقش هذه القضايا بكل موضوع.